والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها, كثيرة لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تنبت وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِسِينَا أَتَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَا كِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نَسْتِيكٌ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِمْ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشع مثلكم يريد, يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتنين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما, ما إلا بشر مثلكم يأكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسفك من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاءهم رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون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 الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمّت واحدة وأن ربكم فاتقون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 وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد نفاهم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والناء أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا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 فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> اني جزيتهم اليوم بما صدقوا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاديين قال إلَّا بثمو إلَّا قليل اللَّوَنَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمُ أَن انا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله لا اخر له برهانا له به ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وذربناها وأنزلنا فيها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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا ذكر الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم ان الذين نجوا بالافت عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من لثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا, وقالوا هذا إذكم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 أبداً إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 Surah Al-Fatihah.